يا ربنا يا ربنا يا كل الحياه يا ربنا والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ومؤنة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء من زهرة على الرسول لهفانة إلى نذاك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هل لنت من ضارع إلى علاك كبرت يداك من, من تائب إلى حماك, حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداك يا ربنا يا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة الحمد لله كلها يا ربنا لك الصلاه الحمد لله يا يا رحمة يا للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يدانك للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا مائلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوف كل العالمين حمدا لما تعطي بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب وكلنا null Altyazı M.K.